أ ل ا زعمت ليله لاني لا أ ح ب ه ا بلا وليال العشر والشر والوتر بلا والذي ب الطور ناجى عبده و أ ظ م ت أ ي ا م ب د ي ح ت ي والنهر ي لقد فضلت ل ي ل ة على الناس مثلما على أ ل ف شهر فضلت ل ي ل ة الجدر و ف ل ت ه ا ل أ س ن ا ن لو أ ن ريقها ي د و ى بها الموتى لكانوا من الكبر تداويت عن ل ي ل ة ب ل ي ل ة عن الهوى كما يتداوى شارب الخمر بالخمر هي البدر حسنا والنساء كواكب وشتى ما بين الكواكب والبدر 「まだまだおいで」<音楽> 「おはようございます」 حبيبي متى يقبل انا و ص ل ي يطفي ضراما حبي من وصرك ونار الهوى في القلب اجل وفيه مادامه يوجهك لا تفرق ف ي ما في يدي يا زين ما اقولك من حب حد و ا ر و ح لو ي ب د ي م د ا م و يودك لا تفرق بي حبيبي متى ي ك ب ل أ ن ا و ص ل ي وخطي غ ر ا م ا حبي من وصلك ونال ا ل ه و ا ء والقلب يجلو م د ا م و يودك لا تفرق بي ما تلفؤادي بل انا قلي وما في يدي يا س ن ك قلك من حب حد والروح ل و يكفيك مدامه يودك لا تفرق بيك حبيبي م ت ا ي ك ب ل انا و ص ل ي ك يخفي ض ر ا م ا حبي من وصلك ونار الهوى في القلب يجلو ف ي ه مدامه يودك لا تفرق بيك م ل ف ؤ ا د ي بل انا كلي ومافي يدي ي زين لك كلها منحب حد والروح لو يبكي مادامه يودك لا تفرق بل أنا وما في يداي زين و ا ل ح ب يا م مثلي اهل خلوك مثلك كل و ا ا ح و ا الهوى أهضي دامه يوئدك ما ا فيلي والحب مامثلي وحسنو حبيبي ما خلو بمثلك كل الحلاوه و ا ل ر ش ا ك ه طيب مادامو يودك لا تفرق فيك